قالوا أنهم آمنوا والتقوا لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يقول الله تعالى أنهم استبدلوا استبدلوا بمن السحر عوضا عن الإيمان متابعة رسول عدن صلى الله عليه وسلم وكان ولو كانوا معن بما وعده به ولو أنهم آمنوا والتقوا لمسوبة لما ثوبه من عند الله خير اي لو انهم امنوا بالله وبرسلوه واتقوا المحار المحارب لكانت التوبه عند الله ثلاث ثلثا اعظم اعظم والاستغفار لانفسهم ورضوا به وقد وقد اعلى الله درجاتهم وجعل لهم الجنه مسكن لهم وجعل لهم السيره الحسنه في الدنيا وفي الاخره ان الحياه الطيبه كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه فهو في حياه طيبه ما دام ما دام الله جل في علاه وما دام وما دام قد امن واستبدل يعني الكفر بالايمان وانه قد رجع إلى ربي الرحمن نعم واتبع وانقاد لرسوله العدنان صلى الله عليه وسلم ولو أنهم آمنوا واتقوا أريمان بالله جل فعلا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلم يعني أثابهم الله كل الخير وتكون المثوبة لله جل فعلا من الله لهم إثابة الحسنة بعشر إمثالها إلى ضعف مضاعف آخر الناس آخره الناس دخولا الجنة وخروجها من النار الله على يقول أو تمنى تمنى ويتذكروا بالدنيا وكل ملوك الدنيا واممالك الدنيا ويقول لك مثل ذلك وعشر أمثلة ذاك هذا وعشر أمثلة في رواة رواية قال عشر في رواية قال ومثل ذلك في عشر أمثلة هو الرؤى الصح والأسد في هذا في, في هذا الباب فهذه مثوبة عادت عبادي الصالحين من العين رأت والأذن سمعت خطر على على قلب البشر طيب هذه الآلة قالوا نحن مردنا عليها مرونا هكذا يعني